وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 114. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 115. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 إنه كان بعباده خبيرا فصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق النحل نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف كَانَ القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ما لليت من إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كيلتم وزلوا بالقسقاس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 ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرة القاف جهنم مملومة مدحورة فأصفاك ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 وقالوا اإذا كنا عظاما ورفاتا ائننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم سَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أن يَكُونَ قَرِيبًا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَلِدعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا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 طيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم.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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد تتركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا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 ويأتي بالله والملائكة أَوْ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها السموات والأرض بصائر إن لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 قُلْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْرِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُونُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا نَوَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى